صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين, آمين, آمين كتاب لا ريب فيه من الرب العالم أم يقولون أفترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم, لعلهم يهتدون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 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأم لا أن جهنم من الجنة و أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.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 ما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا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 يعذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذابنا وَقِيلَ لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونُ فِي مِرْحِيَةٍ مِن لقائه. وجعلناه هد لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بأياتنا يؤمنون ن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يحد لهم كم أهلكنا من قبلهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكين